اصلا قهوار دهر تم التسجيل والمكساج في استوديو الموعود واستوديو 5 ليفلز حقوق الطبع محفوظه لدى تسجيلات الثقلين مراكز التوزيع في المملكه العربية السعودية تسجيلات كربلاء في دولة الكويت تسجيلات الثقلين في مملكة البحرين تسجيلات كربلاء في سلطنه عمان تسجيلات الثقلين في دولة الإمارات تسجيلات سندس وشرعا لا يجوز نسخ هذا العمل وبثه في الإنترنت